اشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلالة لا لا وكل ضلاله بالنار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلو انا كانت للتوضيح الحكام من بلوغ البلوغ الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البستان قيش نفر فرمودي سطو استاذ ده عباس رضي الله تعالى عنهما ما في قوله صلى الله في قوله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجرعة في سبيل الله والقروحة فيجنب فيخاف أن يموت إن غدسل تاما ردد على قطني موقوفا ورفعه فاعل الذاب مصحو بنخزيم والحاكم طبعا حديثك أو شيخك موقوفة بلا شغل بن رحمته قال السمي دفعت نخلج ابن ابن خزيم ودار قطني والحاكم وشغل بن جي الضعيف في ضعيف الجامعة الصغير عندي ضعيف يا ضعيفه وابن عباس ضعيف قاله الشامبيت دفعت دربارية وآياته وين كنتوا مرضى هلكاتي وا نخرجون أو على سفر يالله كاتي جشبون قال فالموي يعني شرعي وآياته كذي إذا كانت بالرجل الجراحة بإ سبيل الله اغرا تو كسف لقيناو خايف الوردگار بريندار بو والقروح يعني برين برين يا بو في سبيل الله يعني بيجرح ثاني كزي ما اجى ثاني خارجي في سبيل الله فيجنب وتوجد نابد بو فيخاف ان يموت إن اغتسل ترسال ويبمري اگر غسل بك دعاه دمرت تيمم تيمم دكا طبعاً هو راسك عديد ضعيفة كإسناد ضعيفة ضرب بالمقابل معناها كصحيحة الإنسان يبمرير بيجي يبمرير أصل واحد إنسان أوين كانت مفترض العديد الجراحة هو الشق من البدن يعني هل ذيك شق من الإنساني بديناش يعني كلاوبيتن بيدكوتر الجراحة جمع الجرح هو الجروح والجروح وجمع الجريحizarحة مرضى جمع مريض قال قط بعبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال لحالتي هذه تده قري والمراد هنا المرض الذي يخشى منه التضرر معه التضرر من استعمال الماء او لو خش عندك الكواه او نز الزر الزيد يبقى كواه اقر ابي مكارينا او زبيمجي نق حالتي هذه او على سفر او زي كان حرف اطفى ومع طول هذا على خير كنتم وهو قول مرضى والقرح جمع قرح وهي الجروح والشقوق من أثر استلاح رأيكم أنا إيه كم جراح يعني برلين قبل أنا ما قاعد برد على شروي برلين على هو إيدوم عن برلين ولا مغير ولا هم يباصي قروح يعني روي استلاح كذريني خنزير شبيك هتيان أوغ وشقق بديه او ديجايب يا كبريني قال قلنا عادلو أو نبي ومن مرض كالبثور التي تخرج في البدن یا هر نخوشیک بی کفزانی انسانی به آن بیتند. یوچ نبود، صار چنین تو چند نبود. ما میخوادم به ال حالی ابن عباس از ابن عباس داره خلاصه درباره آیاتی که باسی هر که که تن دار بیتند. مثال ضرر المبيح لب لين يردوا او بده نيكوا زرته دغيني كاو ودله كار ريغت بيردكوا اتقمون بكي وإلا فكل مرض يبيع تيمم خويا ونبي همو نقوش تتعيدم بك بلا ان بشرت أو ترسي ترسي شي اول اي بي جت ازيد الدم ترسي وتسي ترسي ود بي ولو لم يصل استعمال الماء الى الموت ابل ولكن ما ان بكاربيني هناك من يكون كادي مردن يكون يصل من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك هذه يكون هناك من يكون هناك بني يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك بس يكون هناك من يكون هناك لرز نکرده بذار بیاریم کود نگاه از کیاب نگاه کود نگاه بذار بیاریم کود کد بروسته خلاص چه شما نیستیم بذار بذار بذار حالا دیگه اگه سعی بذار لکه می‌ردنه یعنی اذیان تابوی بین ختاخی کم تغییر نیسته هیچ نیسته باش و این هست لا وإلا فكل مرض يبيع التيمم ولو لم لم يصل استعمال الماء إلى الموت وإنما يصل للضرر فقط بس بقى التصري قال العلماء من خاف باستعمال الماء ضرر بدني من مرض يخشى زيادته علماء كانت هل يكترسى لفكريناني أو أزيتك بدني بقى بقى من مرض من مرض لا نقول شيء يعني يقولون اي بكارنا توشو نقول شيء به يعني ارتهاب دك يعني, يعني يعني يخسى زيادته ترسى زيادك أو بطء برعه يعني تسابون وكي تأخير ذك أو بقاء أثره يعني هش نويش في نوالك ديرتو أقلاته بكارنا ونحو ذلك فإنه يعدلوا يعني دروات درس عن استعمال الماء ل لبكاليناني أو درس سنتة في الوضوء أو الغسل إلى التام حتى يبرأ تاسع أما العذر بعدم الماء وقد تقدم بعد جابر وعمر وبيهود وبيسائد هذا عذر سب ونبني أو شربان درس ريت هو متفق عليه في الحديث ثالث إن السب الغالب يكون معه العذر للتمم سفر بذوري وردنا عضو دنيته تممخي وذلك انهم كانوا ما يحملون معهم في سفرهم الا القليل من الماء لزول زاري ولبسمدي او شنو ياخذون الذي يكون بقدر شربهم باخواننا باخواننا طعامهم بلين ولكن السفر نفسه ليس مبيحا خدي سفر لا خدي خوي هي وينياتو كسر ابو داره سفر سك نرجع بالتممك لا بل اول قباب ولا بني سار قطار تاعو واني سنه بوكدي اسادو لا جي بني سعد دقي قلباري زال بدو لقيه زال في ينسقي كوت اولا لتولواني بوينه او او اي برجان كم بوا غالبا سفر يامكر دوايا زور دبو ام برادر مالکم دامو ل سران موریتانی گفت بابیدم بابیدی وی سه مان با سه مان چی توی تعذیب جات تو سه مان چطور سه مان جات نم همونو سوالی اشتر و آبادان علیم بابیدی دو هنریتند پیش است مثلا دوزی کار ای باتر دوزی کار دلگیری می‌شود. آلو نپیرجیه تو لیکه وارد خودی است برای نبدأ رجت رجت بدالو يتمم فلا يجوز للمسافر الذي يجد الماء ولا يخاف ضرر باستعماله يعني يتمم. مسافر بو قشيار بو كأول شديد ده شيء ثاني أوه يضره ضرب يناغري لبوي بكريناني أو وقدي يتمم إيش بل يجب عليه الوضوء بل بالكواز فلا زلي تبقى ولا يحل له ان يصلي بطهاره تيمم يدنيش قبل ما تيمم بك زائد نا يعني بك كانه ناكل الزوري الله أكبر منه تحققنا شرعنا يا من تحقق النبي أخذنا ما عنينا خواته من ساقبلنا ذي آل خواته أنا أما إتباع علماتك إتباع كتابه سنة دكتور أصل السفر أولا كارتر نيجو بتمشى أصل نبوي أوقية أصل نبوي أوقية أخوي قصدي ما فرمودي صل تارده وعن علي رضي الله تعالى عنه وعن علي رضي الله تعالى عنه قال إن كسرت إحدى زندي فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر رغم مما بي اسناد واهن شي غالبا جلد ضعيف المعدنه كبيره ضعيفه امامي علي رضي الله قال يglm مسك كان مشكه يglm مسك كان مشكه قال مشكل سياره النبي غنب لي الله عليه وسلم فرماني بكردم كارتك لفافي دي نبستي مسح لسان جبيره جاميرا هو او أو لفافة بس لما تودي جذاب ولا بس تودي جذاب جاتي ألمين ناجي الناس أي من كان السربي هم يدرس الإنسان بكاء مسح يعني مسح أمس على الجبال لاش يعني أتوا أوز يعني اليهود أزوجوشوا إلا ومنطقة هنا بيتت لاش تشت بس كم على لو شو يعني طب اب سمع سعيد زقيني ذا الشيء اول بترمي اول هيك كل جاليه اوكي لك اواكي او ذا بشه شب زادي وايت من يصير بيري يكوينيا ناطلي مسجد طارش كاسن من مسك اوكي دلع جد لو خوش لا تقول لا تقول أو ذنبي ذنبي تمشي أوكي الواقع كذي كذي الواقع كذي كذي طبعا إمامي شاف مش ده من مثل بس لو على لا رأي راجع ده من أولي توه و كوي و أصل كمشش من كأب شوي إيش بعدين دفيل رحمة الله عليه دليل كعب لا دفيل زوجي شوينش شوال؟ العزانية ونيا أشخ؟ دزوجي شوينش شوال؟ دي هاريني دي ناعي غير ما في زميل نيمشوا؟ نعم أوه ما ما كان دي؟ دزوجي دي وينير لا يكلب ولا من سناله نسبياً. لغطري. هذا شيء سناله ندب نتنفسي نأمنه لونا تشي هاي كم. التهابات. التهابات بلا عزم. هذا هو برشق قطين مديد. كأنه شكل شيء جديد يبقى على بند السنية. بلا عنده قلما كان كتشديد عن كذي. دلنا. كأنه تجس شوست بنتشوف كذا هاي بو برشم زيادة. بس كأنه كذي شكل شيء. بس نيجي تم مشكّا. زنكو. بنتفكري الله هو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 أو باش ميزوكوا كل استحواذشنا يعني. نعم بس أو أو كتير لا هو الحديث زنديد ثم الزندان هما الساعد والذراع الساعد إيرك أنا والساعد أول دكتور. و ساعد و منها هو الذراء و طرفه الذي يليه بام و الكوك خصر هو, هو الكرسو المعجمه مجمع الزندين من الاسفل و المرفق مجتمعها الى الاعلى كهذا او الزند افكار ما من الحديث طبعا جمع جبيره ما يجبر المكسور دوش كايا دوش كايا دي دي دي لفاقك يعني بالجنسية ولا كذا من خرقتين تلبو عليه يعني خرقة لو ذل ذا كلامي خرقة ما عندك أي شيء لباك نوي أفرز لبوخيني ذي خرقة خرقة يعني بارتك ومشاكل أو ذكي تلبو عليه لفافك أو عوادن عواد دودة دودا دودة دودا جبل عظيم لولا يسخكان بقية سلم أو أذولا تشد عليه أو غير ذلك ما يأخذ الحديث في مشروعية المصري على الجبيرة طبعا ما بس ما كذا لم تستخدم بعد كذا هذا حديث كذا ضعيف إيه هو أما ح كذا وغيره دخينين في سبيلية في سبيل يوم كوب زن لو حديثين ولا بقرين كوهات درست مسح مكان لسلب لسلب جبيرة والجبيرة كل ما وبيعها هشت الدانة على كسر لس شكاني يان أو جرح يامبرينك من من أخشاب داري أو جبس بس أو جت أو خرق يان ببروك بس تانيه أو غير ذلك تربط على الكسيه والجرح لا تشكاني على سبريني اسمع قيّنا دوم المسع على الج يخالق يخالف على الخفين ما فرق مسألة الجبيره لقى مسألة على وعلى العمامة والخمار ببعض الاحكام كانت وانا موية الفرق يعنيها وقد تقدمت باب المسيح على ونعيدها هنا كانت كانت زور زور يكم يمسح على الجبيرة على دي قبلبي على هذه بخلاف الخف والعمامه والخمار شو كانوا بس له اصغر بدو سرقه بدو دوشه خلاص شيء بعد ان مسح الجبيره يمتد حتى مسحي جبيري لو بخلاف الخوف ونحوه ونحوي بفيرتاونه فالماسكو يوم لا بكين كابي وديانكا ويليش تشهو سي سيرو وشوكاشو ولو كان مانغو يوم زي اوي دوما سما صاغا مين مدي لكتابو نويا هتافر اوضا سابو بروزه سابو يا غروشه ما سابو ما مانغه بدوما جي دوما جي دوما جي دوما جي دوما جي دوما ان يمس يمسح على الجبيرة كلها لاركان الجبينه دي مسح كامل عند المالكيه والشافعي والحنابلة لا لا هو ده كان زوري كلها بل لا يبوحني في رحمته الله وقال الحنفي يكفي مسح اكتاه اذا الاودنيه او ده ترجت او لا زمور ده زولنا ابو حنيفه زمور ده اللي هامو بي هو ده بخلاف الخف والامام جوا فعلى بعضه وتقدم صفته لبلوى خف بعصب ده جاي او بعصب ده ده مسح او ده ده ورثه بس لدر ايوه انا ده بيهمو بي دم كما زي زهوله طبعًا عن يديش لا أبو حنيفة بيترك هذا الزوربي. صحيح قولي العلماء أو قالك رأي صحيح بيه العلماء أقال العلماء أنه لا يشترط في الجبي ربطها على طهاره او بني ما إمام على طهاره بي ده بيللا ده ده لو إني أتكلم دواعي النكهة. ده الرأي راجح. أو لو اللي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 ياااا عقيلة بي أوهينو قد صحيح بيقد بعيا لا يشتغلوا بكل ها القول في قولي, قولي إما بيشافعي أوهينو ما مشارفي او راجح حبيب بلام لا خوف لا خمار شرطة لا فهذه هم الأحكام التي تفارق الجبيح فيها هي كل واحد من الخفين والعمام والخمار أو زربية وعصمة مما نبوجن كانوا كوا زياوزية لجيل لجر خف لجر عمامة لجر خمار وهي راجعة إلى أن نمسح الجوايرا مسح ضرورة ورواشد شجرنجي جوايا مسح كنيزناوي مسح كلا اجل أخوانية. لا يمكن قياسه على الخفيت قياسه هي يسوي نافي شو قاعدك ما ندير لا قياسه بالعبادات قياسه بالعبادات نخي واما ما عداها فمشعو رخصة الوسهوله طول تيسير بلا للخفيت لعمامه لو انا اولا أو قلت تيسير نقله مو ضروره بيتن هذا الحديث والذي بعده من ادله مشروعية المسح على الجبيره وسماعة الأحكام احكام الشريعه او برمودا او يقلب القكان كدرست انسان مسح بكاله الجبيره و احكام الشريعه ونرمون نرمنياني حكم الشريعه خلاف العلماء اختلف العلماء التهم عما تحت الجبيره يعني الجبيره لان العلماء خلاف يعني آتمم لا يجب شو بيروح شو كذي أنا بس سريتي يعني تحتكشدي فهذا ما لا إما ثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى الاكتفاء بالمسح فلا يجب التهموا معهم لو ارنايتهم مش مني لو اعقدارمن ليه لير كان إمامي أبو حنيفة إمامي مالك إمامي أحمد هم يعذرون كافية مسح شكل تهموا مين سريناه أما لو تعال ذكر سخرية قدم من قال هذا هل قدي ديك مسخرة كير لغريشي توم لقبك شو عينك نشته لو له عليه وذهب الإمام الشافعي بسنة بسنة لو يا أشتاق ما إلى التام عما تحت الجواهرة حتى مع المسح عليها كما عيشت كير دبى لابنيت الأول فالقول وال والقول الاول اصح اذ لا يجمع بين مبدل ومبدل منه ان انا باخد اول ولا القول بمذهب الشافعي هو الذي حمل المؤلف على ذكر الحديث هنا لبدوي ابن عبد العز قال ليش هو حديثين ايتو استناد بكاميت اما او ما اويا عايز اجيب الاول اللي بالاضبابيه هل كان مالك او كتاب ميدانا او حديث سنه من مالك ده او كتاب موطن امام مالك امامي او إمام يعني بس يعني كديه ما كان دهنا بس كان هو ناهوسيا خاصتك باش غوتيام من داك الكتاب واش داونه لو كان نقولوا داونه دي لو سر يتاو سر فقيه شافعي ويخين دوه ويكاملي دراسه كد سنن كبرى دنا 6000 هم بو ما أول جبرتين إيش خدمتك؟ أو ده يكشف مين إنسان هو إنسانك لراي خدمتك نكاح؟ أما لو أنا تعبت في جريان وقلت لك جري البلاد غري خدمتك؟ أما كجيران البلاد غري دادنا بعشر وثمان خدمتك؟ هر كاس روزكو شواذة خدمتك دي كوردي؟ ولا قول إستدينا سر حديثي صدوق قاضي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما في الرجل الذي شجع فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتهمم ويعصب على جرعه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائل جسده روه ابو جلد فيه ضعف وفيه اختلاف على الراوي طبعا للك أنا بلعب. شغل فانيلا لا ضعيف طبعا لكي صحيح طبعا لكي مسمعي سنوي ولكن يجب ان يكون هناك اشياء سلبيهم لانهم يكون هناك اشياء سلبيهم هناك اشياء سلبيهم هناك اشياء سلبيهم هناك اشياء سلبيهم هناك اشياء سلبيهم هناك اشياء سلبيهم هناك ما سلبيهم هناك اشياء سلبيهم هناك اشياء سلبيهم دي باي دا ايبا كوديله دي باي الخربيني ديار العي السؤال كابلا كنا زني با قتلكم الله قتلتموه قتلكم الله ليريد واليه كأن عبد الله جاتو دير باليه بيعوي الذي شجع شجع يعني سريbling داره هو فغت سلا كداي وقت سلا إذن على وادي خرقه كان بس ولوى باروكك لفافك لسر بني نخي دابني خرقة ثم يمسح عليها دعا مسحي لسمك ويرسل السائر او دكاتن سيدي نشواتن حديث ذكر سننضع هي الجرح في الرأس والوجه خاصة ستذكر <سؤال> دمطاؤه يعني السر بيقول تشالش، هذا تذكر دمطاؤه يشد عصابة على رأسه والعصابه هي الإمامة. كذا يعصبه دائما لأننا عصابةنا. لو بيعني كده عصابة دائما عصابة اللي يقول نفافا شيء دخلوا لتصور يعنى خط شيء يعني بارني. لو هي هي العمامة هذا العمامة كليرك أنا أما لسريع دحين أو لسركذنا لو لا إيوان لموت أو كابرينا كي كيتي خرقة أوش قصدي القطعة من الثوب الممزق فارس فرايشي دراي كذلك خرقة يعني فارس فرايشي دراي ما يخذ من الحديث أو يلوم المدير ما يخذ من الحديث يكم قصه قصة الحديث قال جابس خرجنا إسمارين أما تجينا سفر قشتك فأصاب رجل منا حجر، فشجوا بي رأسه، يشج لين بردك بسليكة، فشجوا سليشكا، ثم احتلم توشى ج زنابدو، فسأله أصحابه، بس يالله أصحابه كان كيف ها ولا كان يخون، بدري فقال هل تجدون لي رخصة بالتيمم؟ التيمم؟ آه إيوه مولطم دهان، لو يتيممكم رخصة دهان تيممكم؟ قالوا لا. كن نقر ما نجد لك رخصة ايه ما رخصة النهائين وانت تقدر على الماء خلطوا نيع المكاربيني فاغتسل خيشست فمات وفاتك فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ها نعلمكم حتى كنت أخبره يقول نبلايه قال باتك فخير شخصة هاين بحث اه دلتنا ماشدون هذه قام الخاتم صلى الله عليه وسلم أخبر بذالك هواك بإدلا فقال قتلو قتلهم الله كشتيا خدا بقتلوه كشت كشتيا خابيان خابيان كذي ألا سألو إذا لم يعلموا نعم فاني برسيا بكن كنازانم فإنما شفاء العي السؤال أو قادم شفاء أو كسي كنازاني يعني, يعني جاهل تيار السؤال بس يأكدنا إن كان يكفي أن يتمم كافيه لموي صب تلك الدعاء ويعصب على جر جرعي خرقة وسليش لمستها وتعصب رشد الراي ثم يمسح عليها دعاء مسجد سب تلك ويغسل سائر جسدي باقي جسمي سبحان حذكره ابو ابن هذا الحديث يوافق القران الكريم في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان كنتم مرضى ولا يخالف صحيح السنه في جواز المسح على او حديث موافق قران كريم لو ان كنت مريض اقناقش ايش نقوش بينا تسري ما له علاقه ولا يخالف صحيح السنه بيتوانه يسفر مودكاني صحيح نيه في جواز المسح على الكسور والجروح لا درستي مسح كدن لا شركه يا بليم وانما الحديث ضعيف يعني فقد ضعفه يعني كلام قصدي قصدي صحيح البيهقي وقال يا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه به وسلم بهذا البال شيء وضعفه الحافظ هنا فقال راهو بسند فيه ضعف ولكن كما تقدم له ما يعضده جارد مين حسنه تحسينك يدل الحديث على مشروعيه المسح على الجبيره سواء كانت على جرح او كسر وهي عزيمه وليست رخصه او برموده بلغي gain اثر مسح كردن لثر الجبيره سواء كانت على جرح ثلثين بي يشكاندي وهي عظيمة فوش عظيمة بكارينات ما جروح صديقينا بكارينات سلام إن الواجب المس على كل جميرة على كل الجميرة كردهم بي. بي أو يواذبي بيعيد بيلة أو كسي دبي مس بكا لازم هم جميرة كوايك وليس على بعضها كالخفين فلام خفين نعم خفين ما زود دا. بعصر ما هو بعصر فلام هو نخن أواني اللي بيهمو بي في أنام بدنه الذي لم تصبه الجراح. باقي بديني ولذا قال العلماء كاتك دي, دي. إن قد يجتمع في الجبيرة على العبد الواحد ثلاثة أمور. دابا النجاري واه تستكود توريك دا مكان يبس انسان برو سكر سي, سي لسري غسل أو دو مسح او خششتن دو مسح فالغسل العضو لمو إلا أو لا إلا الا اويد يارذا ام والمسح لما فوق الجرح من جميره مسح بس لا بووش بينيكوا لفاواجي لقتا انديا بس وتمموا اتمموا لما غطته الجبائر من الصريح الذي تعدى قدر الحاجه الربط شكرا لك ديه داي بوشتي دي. نيكي وانا او مسعودك لويد ديت يا لو يوز يعني ك تيم مغالطه لبوجهاني كوا ويخشى الضرر بنزعه ولعل هذا هو المراد من الحديث الذي جمع التيمم والمسح والغسل او ما بس قالوا المودي كوا ودبيته هذا القول الراجح وعلى هذا ذا القول الراجح قولي را درست من انما تحت الجبيره أو القول الراجح به اويل جير جبيره لف... لا جير لفافك لا بل فقط كما هو مذهب الجمهور الذي بينه في حديث السارق طلشتوا عندك قبل يبين سبب فمروي ابن علي بن عباس رضي الله عنهما قال من السنه ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاه واحده ثم يتيمم للصلاه الاخرى رواه الدارقطني باسناد ضعيف جدا حديثه طبعا ضعيفه ابن عباس رضي الله عنه الشامي ده, ده فرميت السنه لان الرجل يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من أن ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من ان ثم يتيمم ويتيمم بكالبه المياجر الشتر هذا الحديث كفعيفة كفعيفة إنسان تتعانيك أقاوين هذه نيجي مغربة نيجي متكذية لو نيجي عشائية كأوضيته تتيمم نيجي الدرس يكسب نيجي خود دخي. ما يقف من الحديث أولو فالمدير وزجينه إذا قال الصحابي من السنة كذا قال الصحابه استيبرمو قوتي من السنة او فالحديث له حكم الرفع او حديث حكمي الرفع هذا تم مرفوع كانوا بغم بالصلاه لانهم لا يريدون بالسنه الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء مبسطا بينه قد السنه الا صلى الله عليه وسلم دو لا يجوز للمتيمم ان يصلي بالتيمم الواحد الا صلاه واحده هذا ما هو ما يفهم من هذا الحديث وسيأتي التحقيق المسأل قريبا إن شاء الله تعالى إذا زيادة تفصيل لاته كآهد دروس تهيان دروس تهيان كواتا لو ويرد الجيل كواهد دروس تهيان أو تهيان تهيان تهيان يقنج بكابه تهيان هذا هو ويرد الجيل برامي سابروني بزيارة بازك الدوام أنه يجب علي أن يتيمم للصلاة الأخرى تهيما آخر او استدلنا سوى حديثين بيجوا خلافقي بعضا صر اتعلم عمومه عمومه يفيد وجوب التيمم لصلاه الأخرى بعمومي لوازمه تو تيمم غير بنشكل درس سواء كانت صلاه ثاني في وقت واحد أو كل واحد ما بالوقت يعني اذا الزل يبكي تقف في عنده التيمم الا الكبار غيره بالغ بان من يرى هذا الرأي يعلل بأن طهاره التيمم إنما هي الطهارة ضرورة أبيحت بها العبادة فقط وإلا فليست رافعة للحدث فقط ما قلت مبيحة يا الرافعة أقل مبيح بي دا بي لو هون يرزق بلا ما يرافع بينا كان الوضوي بالباء خلاف العلماء علماء كان سترى لهم اختلف العلماء هل تيمموا يرفع, يرفع الحدث كالماء آه تيمم حدث يرليوك أو أم أنه مبيع للصلاة ونحوها الى عين القدرة على الماء يعني بذرق في الدام يشغيب كي تاكاتي الشتر كالآبدة الحدث فقائم بحادث ضلان حدث نبدا وجه بتنحى وودي وذهب الى انه رافع مطلقا ابو حنيفه ابو عنبر عمد قال التبي الرافعه مو بعنيها كرافع بو بتيم شبكه وهو رواه عن احمد اختاره الشيخ الاسلام بالجوزي فهمت لبس لبن التيمم لدياريا ایلو دست نیشید بیاگم بزارم نیشیستم یعنی نیش میولان نیش عزی مغرب عشا هر پیاز بزرگی بگذار نیش کرد آب ای میگویم نه نه قصدم اما بس بس زینی علی زینی مباسم یویکی اگر زینی بی رافع بی قطعیش وشیویه خدا شرف ایم زاده است و داد مالک و شافی امام مالك والشا... وإمامي شع إمامي أحمد رحمته خالد زبي في المشهور عنه كذا في المشهور عنه عنده رأيه رأي الشيء لو دي لا لا خ لا تقولي هو الرواء إلى أنه غير رافع بل مبيع فقط بس يباع بضر يجبي بين أعتذر ولذا يجب أن يتم لوقت كل صلاة لوقت كان لبيتم كلامه مو نجيك فاين تا يبطل بدخول وقت الثانية تاهمه ما قيل في وقت الدوام هالدو وشيتها، والصحيح دليلا هو القول الأول، هل يثبت هو القول الأول؟ أول قديس ظهرني ما؟ قال في شرع كبير يعني المغني، القياس والنبتة وبمنزلة الطهارة، قياس كذا النبتة مبلة ذي ثيجة جيب حتى يجد الماء أو يحدث، هذا هو عيد من دون شهادة يجوا ولا نبيت، وهو مذهب سعيد بن مسيب؟ كعلماء كان حسني البصري كالباقي هذه خلاف كمعن السيد تابعين لبيني حسن البصري لبيني سعيد كريم سيب ولبيني وشقرني والزهري والثوري واصحاب الراي لانها طهاره تنطبي الصلاه لبوي باجهك للمتيه رجل بس فلم تقدر بالوقت كطهاره الماء بل تقديرنا كدي بوقت كيف وقال تدق دي محمد القياس أن التيمم بمنزله طالعه تجد الماء تيممك طاهر دايدي دوري قال بالانصاف اختاره الشيخ اما الذي بدأ الذي معنا فضعيف او علي اللي ما يستاكرويت قال قال العارض رو لذا فان الصحيح او أي رأي صحيح به والراجح او راجح قولتم ها هو ان المتيممه أو يا ام يصلي بالتيمم الواحد يعني نجيبك نجيبك أي يصلي بالتيمم الواحد نجيبك ما شاء من فروض ونوافذ سَن ذي بير ديكي كان ويستبيح به كل ما يستبيح بطهره الماء كوا وكريقي بهداي سبكي اما استريقي به شكل بها حتى يجد الماء تا ايده بنتور او يحصل له ناقم يعني يقله الغشين رواكان بيتذين من نواقب الوضوء لا هل غشين رواكاني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين